أنقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساح لياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني